الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قالوا ومن منا لم يظلم نفسه شوفوا هم بيفهموا ازاي